أوقات بيجي صح في الوقت الغلط، والقلب زي السهم لو شد وفلت. أوقات بيجي صح في الوقت الغلط، والقلب زي السهم لو شد وفلت sorocha to nie بقى عادي ناس يختاروا صح ويتقذوا والحب مش محكم بحاجة تميزوا مش اي احساس بالسعادة بيتقبل ولا اي وعد بناخده سهل ننفذه والطراحة الدنيا